انما اشرك اباءنا من قبل فكن ذريه من بعدهم افتن لكم بما فعل المبطلون وكذان كن فصل الايات ولعلهم يرجعون واثلو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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون مَا كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 126. <تصفيق> وشير